أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف يحد كمونك وعندكم تورات فيها حكم الله وعندكم تورات سورات فيها هدى ونور يحكم بين النبيين الذين اسلموا من ومن لم يحكم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَعْيُنَ بِالْأَعْيُنِ وَالْأَعْيُنَ موسیقی co oh. لكل جعلنا منكم شرعتا ويا من غاجة <تصفيق> ثم بين خيرات الله ما وأحكم بينهم بما أنزل الله ونا تتبعه وعظهم وحذرهم وحذرهم أن يستنكروا سيرًا من النسل فسقِ أفحكم من جاهلية